الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين شرعنا في الدرس السابق عفوا في بيان ما يتعلق بالمفعول عمل اسم اسم المفعول حيث قال المصنف رحمه الله واسم المفعول كما الضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كسم الفاعل أي الشيء السادس الذي يعمل عمل الفعلي من الأسماء هو اسم المفعول اسم المفعول طبعا اسم المفعول يساغ من الثلاثي على وزن مفعول يساق من الثلاثي على وزن مفعول ويصاق من غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع الذي آه لم يسمى فاعله أي المبني المجهول بابدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر تقول خارج أكل ماكول هذا على وزن مفعول وتقول خرج هذا ربع المضارع المبني المجهول هو يخرج يخرج كيف نسوق اسم فاعل من الرباعي نأتي بالفعل المضارع مبنيا للمجهول ثم نحذف حرف المضارعه وهو الياء هنا يصير ماذا؟ هذه الياء نجعلها ميم مظمومة يصير ماذا؟ مخرج هذا هو كيفية صياغته باختصار يعني له وجهان فقط طبعا هناك تفصيل فيه لكن بابه هو علم المصطفى اذا اسم المفعول هذا هذا اسم المفعول يعمل عمل الفعل اي يرفع وينصب يعمل عمل الفعل يقول المصنف رحمه الله مضروب ومكرم مضروب مثل للفعل الثلاثي ضربا فهو مضروب ومكرم مكرم من غير الثلاثي من اكرم يكرم اكرم زيد عمرا يكرم عمر مكرم عمر إذن مكرم هذا مثل الثلاث وغير الثلاثي قال ويعمل عمل فعله أي اسم المفعول هذا يعمل عمل الفعل من الرفع والنصب قال وهو كاسم الفاعل أي في شروط العمل شروط العمل التي ذكرت في اسم الفاعل نفسها في عمل اسم المفعول وقد مضت معنا شروط العمل في اسم الفاعل من يذكرها اولا هناك شرطان او نقول هناك ها شرطان رئيسان الاول ان يكون الحال او الاستقبال ان يكون دالا على الحال أو الاستقبال فاذا دل على الزمن الماضي عيد ماذا قلت لا قبل اذا قرن بال نعم احسنت نعم اذا قرن بال واذا لم يقرا بأل اذا قرن بأل عمل مطلقا نعم أحسن اذا قرن بأل عمل مطلقا اسم الفاعل وكذلك اسم المفعول فتقول جاء الضارب زيدا جاء الضارب زيدا أمس وغدا والآن جاء الضارب زيدا هذا الضارب اسم فاعل قرنا بماذا بأل فيعمل مطلقا سواء دل على الماضي أو الحاضر أو المستقبل المفهوم إذا لم يقرن بأل كان مجردا عن أل فهنا يعمل بشروط فهنا يعمل بشروط أشرط الأول يخرج الماضي أن يكون دالا على الحال والاستقبل عن الآن أو المستقبل نفهم على الخلاف الذي ذكرناه في وكلبهم باسط ذراعيه اذا فنقول جاء في اسم المفعول الآن جاء المضروب عبده المضروب ابنه جاء المضروب عبده مثال جاء المضروب المره الماضية مثلنا بالمكرم جاء المكرم جاء المكرم عبده كأنك قلت جاء الذي لاحظ ال جاء الذي أكرم عبده جاء الذي أكرم أو يكرم عبده الاولى أن نمثل بيكرم يكرم عبده هل هناك إشكال هذا اسم مفعول مقرون بال يعمل مطلقا جاء الذي يكرم أكرم عبده نقول المكرم فاعل لجاء مرفوع رفعه الضم الظاهر على آخره عبده نائب فاعل نائب فاعل لمن؟ لاسم المفعول لو كان اسم فاعل نصب لكن هذا اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل لا يحتاج إلى فاعل يحتاج إلى نائب فاعل جاء المكرم واضح جاء الذي الذي تصره فاعل اكرم كرم فعل ماضي مبني المجهول وهذا نائب فاعل او يكرم فعل مضال مرفوع ابني المجهول عبده نائب فاعل دائما هذا واضح هذا هنا بدون يعني ليس مقرونا بال وهو مقرون بال, بأل عفوا الان امثله او الشروط اولا نذكر الشروط ثم نمثل الشرط الاول ان ان يدل على الحال او الاستقبال الشرط الثاني ان يعتمد هذا هو الشرط الثاني ان يعتمد ان يدل على الحال او الاستقبال في الزمن ان يعتمد على ماذا أن يعتمد على نفي استفهام مخبر عنه موصوف أن يدل ان يعتمد على النفي هم يوجد مثال أو لا يوجد طيب. ساعطيكم طريقه للتمثيل شروط مكتوبة الان اريد ان امثل اولا اتي باسم المفعول المكرم المضروب كما شئت عفوا هذا غير مقا قلنا مجرد عن ليس كذلك هذه الشروط اذا كان مجردا عن ال اذا المكرم ومضرب. أحاول أن أولا أن يعتمد كل منه على النفي أو استفهام هات النفي أو الاستفهام هل وهنا الهمزة هل مكرم أم مضروب لنفهم الآن الآن أحاول أن أكمل الكلام أكمل الجملة إذا حقق أول شرط لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام يعتمد على نفي أو استفهام إذا اعتمد تحقق الشر واضح ماذا ينقص الآن المعمول مكرم زيد امضروب زيد انتهى الامر كلا انتهى مفهوم طيب نعلب الان هل حرف نفي حرف استفهام احسنتم هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الاعراب مكرم ها مكرم اه لا لا انا قلت هل حرف فلا يجوز ان نقول انها مبتدا ها مبتدا احسنتم مبتدا مرفوع رفع الضمه ظهر على اخره ماذا يحتاج الان المبتدا الان هو كونه مبتدا يحتاج الى خبر واضح وكونه اسم مفعول تحقق شرط الاعتماد يحتاج الى نائب فاعل واضح هذا معاذ اجلس هناك وتابع معي واضح إذن هل مكرم زيد هل حرف استفهام مكرم مبتدا هو مبتدا يحتاج الى خبر وهو اسم مفعول يعتمد على استفهام يحتاج الى نائب فاعل وعندي زيد فقط هل اقول هي خبر للمبتدا او فا او نائب فاعل اسم المفعول الجواب نائب فاعل لماذا صرحته افضل السبب اجبت عن هذا السؤال كونه اعتمد على استفهام قو في هذا اسم المفعول جانب الفاعليه عفوا جانب الفعليه في يقوى في جانب ماذا أنه يحتاج إلى نائب فاعل انه ما يحتاج الى نائب فاعل فنقول زيد نائب فاعل مرفوع ورفع الضم على عليه سد ما سد الخبر كانه اخذ مكان الخبر هذا الاعراب الاول الجائز هناك اعراب اخر حقيقة مضى معنا في في احكام المبتدا والخبر ان هذا خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر اذن هذا فيه وجهان تطابق المبتدا تطابق الفاعل مبتدا الوصف هذا مع مع مرفوعه فيجوز فيه الوجهان مبتدا الوصف وما بعده مرفوع سد ما سد الخبر والثاني خبر مقدم مبتدا مؤخر الذي يهمنا هو الاعراب الاول ما هو الاعراب الاول في مضروب زيد ام ضروب زيد نعم اعد الهمزة الاستفهام مضروبا مبتدا وصف مرفوع مبتدا وصف دائما لماذا مبتدا وصف فانه يعمل عمل فعل عمل الفعل فنقول مبتدا الوصف ويجوز ان تقول مبتدا لكن الدقه الدقه ان نقول انه مبتدا وصف مبتدا وصف يعني هو يعمل عمل الفعل فما بعده يكون مرفوعا له هذا المرفوع يشد مسد الخبر فنقول مضروب مبتدا وصف لانه صفه في الحقيقة وصف يعني يعني مشتق هذا معنى وصف معنى مشتق مضروب مبتدا وصف مرفوع رفع الضمه ظهر على اخره زيد زيد طبعا ننظر هنا هل هو فاعل هل هو اسم فاعل او اسم مفعول اذا كان اسم فاعل نقول هذا هذا فاعل اذا كان اسم مفعول يحتاج الى نائب فاعل نقول زيد نائب فاعل مرفوع ورفعه الضم الظهر على آخره سد ما سد الخبر الوجه الثاني أن هذا خبر مقدم هذا مبتدى مؤخر إذن هذا اعتمد على نفي أو استفهام ال ال ال الأمر الآخر الذي يجوز له أن يعتمد عليه قلنا يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه يعني يعتمد على مبتدا يعتمد على ماذا على مبتدا تقول زيد اذا اولا اريد ان اكون مثالا ان انشئ مثالا ابدا دائما باسمي بما احتاجه فهو عندي مثلا مكرم وعندي مضروب إذن هذا اسم مفعول هذا اسم مفعول يعتمد على ماذا على مخبر عنه ما المخبر عنه هو المبتدا فاسبقه بمبتدا اقول زيد وهناك ذلك زيد إذا زيد مكرم زيد مضروب زيد مكرم وزيد مضروب الإعراب زيد مبتدا مرفوع رفع الضم ضار على خي مكرم خبر مرفوع رفع الضم ضار على خي لكن مكرم اسم مفعول اعتمد على مخبر عنه هو مجرد من ال واعتمد على مخبر عنه فلا بد ان يعمل عملا الفعل هذا الفعل هو فعل ماذا فعل مبني للمجهول يحتاج الى ماذا الى نائب فاعل كانك قلت زيد يكرم كانك قلت زيد يكرم لو قلت زيد يكرم كيف نعرب نقول زيد مبتدى يكرم فعل مضارع مبني للمجهول ونائب نائب الفاعل هذا الذي اريده نائب الفاعل تقديره هو إذا هذا الفعل المضارع ماذا رفع ضميرا مستترا كذلك ما حل محله مكرم يرفع ضميرا مستترا فنقول مكرم اسم خبر مرفوع رفع ضمائر اخره ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو تقديره هو وان شئت ان يتضح لك الامر اكثر فقل زيد مكرم ابوه زيد مكرم ابوه كيف نعرب ابوه نائب فاعل مرفوع ورفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه واضح هذا اذن بما ان الشرط تحقق فلا بد لان الفعل قد يرفع ضميرا مستترا وقد يرفع ضميرا ظاهرا وقد يرفع ضميرا اسما ظاهر يعني اما ان يرفع الضمير اما ان يرفع الاسم الظاهر هذا واضح اذا كذلك ما يحل محله وهو الفاعل او اسم الفاعل, اسم الفاعل او اسم المفعول يرفع الان اسم المفعول يرفع ضمير مستتر على انه فاعل او يرفع اسم ظاهر على انه ماذا نائب فاعل فنقول بدون أبوه نقول مكرم خبر ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي زيد مكرم هو زيد مكرم وقد مضى معنا هل يظهر أو لا يظهر هل يجوز يظهر أو لا أو لا يجوز الآن زيد مضروب أخوه قلوش أبوه حتى لا نظلمه زيد مضروب أخوه, زيد مضروب أخوه طبعا دون أخوه ماذا نقول زيد مبتدا أخوه خابر مرفوع ونائب الفاعل ضمير مستثير تقديره هو يعود على زيت من هنا المضرب من هو زيت كأنك قلت زيد ضرب زيد ضرب أو زيد يضرب زيد يضرب بمعنى يضرب يحتاج إلى نائب فاعل مضروب يحتاج الى فاعل ها إذا أو نقول أخوه فهنا نائب الفاعل ماذا سار ظاهرا سار ظاهرا إذن هذا اعتمد على ماذا على على مخبرين عنه الأمر الرابع الذي يعتمد عليه اسم المفعول هو أن يعتمد على موصوف موصوف. تقول مثلا مررت برجل مكرم برجل مكرم مررت برجل مكرم مررت فعل مررت مررت أم لم تمر بعد مررت إذن فعل ماض مررت. فعل ماض مبني على السكون والتاء لا هذه ليست للتأنيث أنت حينما تقول أنا مررت هل أنت مؤنث لم قلنا هند أو فاطمة مرت التاء هنا لفاطمة مرت فاعل احسنت إذا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل مررت فمررت فعل وفاعل ب رجل عبد المحسن كيف يجيب الباء اعتدل رجل بماذا بالباء وجره كسره الظاهرة على اخره لان السؤال صعب جدا اذا برجل الباء حرف جر رجل اسم مجرور بالباء وجره الكسر الظاهر على آخره الآن قلنا يعتمد مكرم على موصوف أين الموصوف؟ هو رجل يعني بمعنى أن يصير الموص... المفع... اسم المفعول لماذا؟ صفة فنقول مكرم كيف نعلم مكرم؟ لقمان معاذ مكرم رجل مكرم نعت صفة إذن مكرم صفة لرجل مكرمين صفة لرجل فنقول صفة مجرورة وجرها الكسر الظاهر على آخره الآن مكرم هذا يعمل عمل فعل او لا يعمل عمل فعل تحقق فيه الشرط, تحقق فيه الشرط. فقد اعتمد على موصوف واضح على موصوف وهو رجل ماذا يحتاج إذن؟ نائب فاعل. نائب فاعل فنقول ونائب, ونائب الفاعل هنا ضمير تقديره هو برجل مكرم هو مكرم أبوه مكرم أبوه فيصير أبوه أبوه كيف يصير؟ نائب فاعل. نائب فاعل احسنت لقمان تلميذ ممتاز اذن نائب فاعل مرفوع ورفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف الهاء مضاف مضاف إليه إذا هذه الأمثلة كلها في ميتاح الان يمكن تقول جاء الذي أو جاء الرجل جاء الرجل ها انتبهوا لهذا السؤال جاء الرجل المكرم جاء الرجل المكرم هل تحقق الشرط هنا الاعتماد في النفي او المخبر عنه او ماذا الوصف الوصف زيد هل تحقق الشرط الاعتماد هنا او لا صفه زيد الرجل زيد ليس هذا الذي اريده ها هنا هنا يعمل مطلقا لانه معرف بال لانه متصل به أل كما قال ياسين وحسين إذا هو هنا معرف هذا اذا هذه الشروط إذا كان مجردا من من ال اذا كان مجردا من من ال قال ويعمل عمل فعلي وهو كاسم كاسم الفاعل قال والصفه المشبهه باسم الفاعل المتعدي لواحدين الصفه المشبهه باسم الفاعل المتعدي لواحد اذن هذا هو الامر السادس ذكرت السادس في الاول في اسم المفعول اذن المفعول هو الخامس والصفه المشبهه هي السادس الامر السادس الذي يعمل عمل فعله صفه مشبهه صفه مشبهه هذا اسمها الصفه المشبهه لكن التشبيه هنا مقيد باسم الفاعل فهي الصفه المشبهه باسم الفاعل هذا واسمها اولا صفه لانها وصف لانها صفه لانها نعت فهي في ذاتها نعت صفه لموصوف صفه لموصوف باسم الفاعل هي تشبه اسم الفاعل هي مشبهه باسم الفاعل بمعنى انها لا تشبه اسم المفعول انما تشبه ماذا اسم الفاعل هل كل اسم هل كل اسم فاعل تشبهه الصفة المشبهة؟ الجواب لا قال المصنف المتعدي لواحد اي المتعدي المفعول به اما الفعل أما اسم الفاعل لازم فلا فلا تساغ منه الصفه المشبهه يعني هي لا تشبه اسم الفاعل الذي لا يتعدى اللازم انما الذي يتعدى المتعدي لواحد نعم الفعل اذا تعدى الفعل يتعدى اسم فاعله تقول خارج مثلا خارجة هذا لازم خارجة زيد الخار الخارج زيد الخارج نعم اسم فعيل يبقى لازمه تقول اكل زيد تمرا تقول زيد اكل تمرا واضح تقول راى زيد عمرا صادقا تقول زيد راى عمرا صادقا يعني اذا كان يتعد الى المفعول يتعدى المفعول اذا كان يتعد المفعولين يتعد المفعولين وهكذا يعمل عمل فعلي في التعديه واللزوم يقول المصنف رحمه الله سياتينا بيانه بعد قليل نذكر اوجه الفروق او اوجه التشابه بين الصفه المشبهه باسم الفاعل واسم الفاعل واوجه الاختلاف من خلال ما ذكره العلماء رحمه الله قال هي الصفه المصوغه هي الصفه ان هو يعرفها هي صفه مصوغه لغير تفضيل يعني هي صيغه صفه, صفة مصوغه تصاغ فهي مشتقة إذا تصاغ لغير تفضيل يعني لي ليس فيها معنى التفضيل معنى التفضيل هو تقول مثلا زيد أحسن من عمر زيد أحسن من عمر إذا قلنا زيد أحسن من عمر معنى أن زيد فيه الحسن وعمر فيه الحسن ولكن يوجد تفاضل بينهما فاشترك كل منه ما قبل صفه افعل التفضيل وما بعدها في هذه الصفة إذن فهناك صفه تساغ للتفاضل وهي افعل التفضيل وهناك صفه تساغ لغير التفاضل كالصفه المشبهه لان افعل تقول زيد أعلم من عمرو إذن كل منهم عنده علم كل منهم يتصف بالعلم لكن هذه الصيغه هذه الصفه صيغه للتفاضل اما الصفه المشباهه فليست للتفاضل تقول زيد حسن الوجه زيد حسن الوجه يعني ليس فيه تفضيل وجهه بوجه اخر حينما نقول زيد حسن الوجه هل وازناه مع, مع غيره لا اذن وصفناه بماذا بالحسن هي صفه مسوغه لغير التفضيل يقول لافاده الثبوت الثبوت والحدوث كلمتان متضادتان تقريبا الحدوث هو التجدد تقول زيد ضارب عمرا هل صفه الضرب لعمر لزيد الان لاحظ هذا المثال زيد ضارب عمرا طبعا ضارب تحقق فيه شرط العمل هو مجرد عن أل اعتمد على مبتدا و يدل على الحالة والمستقبل زيد ضارب عمرا الآن ضارب صفة الضرب لزيد أليس كذلك صفة الضرب لزيد فهي صفه لزيد هل دلت على ثبوت الصفة لزيد هل زيد متصف بأنه يضرب عمرا دائما طول حياته الجواب لا واضح إذن هذا ماذا هذا الحدوث يعني يحدث وينقطع يحدث وينقطع قد يحدث مره وينقطع ابدا قد يحدث بين فينته والأخرى فتقول زيد ضارب عمرو ضربه الآن وبعد غد وكذا وربما لا يضربه بعد عشره ايام وهكذا إذن لافاده الثبوت أما الصفه المشبهه فتدل على الثبوت على دوام هذه الصفه تقول مثلا زيد زيد حسن الوجه الان زيد بماذا تصف؟ بالحسن هل حسن الوجه يكون يوما فقط؟ يكون على الدوام واضحا اذا فهي صفة لازمه ثابته لهذا قال لافاده الثبوت ثبوت ماذا؟ ثبوت الصفه في الموصوف ثبوت الصفه في الموصوف قال كحسن وظريف وطاهر وظامر حسن لاحظوا هذه الصفات حسن كذلك ظريف كذلك طاهر و ضامر حسن حسن فعله حسن يحسن واضح ظريف ظريف ها أظن أنني أخطأت في الكلام قبل قليل لا أدري سأ... سأ... ألم أقل قبل قليل إن الصفر المشبه لا تساق إلا من الفعل تحدثنا عن التعدي واللزوم في تشابه باسم الفاعل فقط انتبه جيدا يعني فرق بين صياغه الصفه المشبهه وبين مشابهتها لاسم الفاعل قلنا هي تشبه اسم الفاعل لكن هل كل اسم فاعل تشبه الصفه المشبهه الجواب انها تشبه اسم الفاعل المتعدي الى مفعول به مفهوم لا تشبه اسم الفاعل اللازم ولا تشبه اسم الفاعل المتعدي الى مفعولين انما تشبه اسم الفاعل المتعدي الى مفعول به واحد هذه النقطة تذكرها إما صياغه الصفة المشبهة فلا تساغ إلا من الأفعال اللازمة لا تساغ إلا من الأفعال اللازمة والأفعال اللازمة هي على وزن في الغالب على وزن فاعل فاعل لا, لا يكون إلا إلا لازما لماذا؟ لأنها تدل على طبائع طبائع والسجاية هذه الصيغة صيغه فعلة في الثلاثي دعونا من غير الثلاثي في الثلاثي صيغه فعلة لا تكون إلا لازمه يعني لا يوجد فعل على وزن فعلة يتعدى إلى مفعول به هذه قاعدة مضبوطه كذلك تدل هذه الأفعال على الطبائع والسجاية يعني تدل على الصفات اللازمة في الإنسان ولهذا نقول فاقها الرجل إذا صار فقه سجية فيه وطبعا فيه مفهوم الآن ظرفا طهورا حسن من الحسن ظرفا من الظرافة وطهورا من الطهارة وظامرا من ها من لا ظامرا ضامر ه وعلى كلي ضامر ضامر ها ناقة ضامر نحيفة ضامر جسده إذا نحف ومنه الضمير لا يظهر ضمير لماذا كأنه نحيف لا يظهر حتى خفيا ومنه المض اسم ظاهر ومضمر اسم مضمر الضمائر هو وهو كذا لا يظهر وبالتالي كانه اختفى من حالتي ونحفي إذن ضامر بمعنى نحوف وخفيا ونحو هذا. إذن هذه الأسماء الأربع. قال حسن كحسن وضاريف وطاهر وضامر. حسن؟ آه عفوا ليس حسن حسن حسن الفعل. أما هنا هذه من كتب هذه الضم. حسن من الحسن من الحسن حسن الوجه. حسن الوجه ظريف الطبعي طاهر القلب ظامر الجسد إذن حسن الوجه حسن الوجه إذن صفة مشبهة كم فيها من حرف؟ ثلاثة ظريف كم فيها من حرف؟ أربع طاهر أربعة ظامر أربعة الآن يقولون الصفة المشبهة باسم الفاعل أوجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أولها موجوده عندكم في الشروح ها هذه اوجه الفرق اوجه التشابه بين الصفه المشبهه واسم الفاعل لماذا شابهته في العمل أن تشبه اسم الفاعل في ماذا في العمل فترفع وتنصب واسم الفاعل يرفع وينصب اسم الفاعل يعمل عمل الفعل اما الصفه المشبهه فهي ماذا تشبه اسم الفاعل في العمل لاحظ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل الصفه المشبهه تشبه الفعل أو تشبه اسم الفاعل تشبه ماذا اسم الفاعل فهي فرع عن فرع واضح الان اسم الفاعل فرع عن عن الفعل الصفه المشبهة فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل فهي فرع عن عن فرع ولهذا سياتي ان عملها لا يكون كاسم الفاعل كاسم المفعول هذا الوجه الاول وجه الثاني ها. ها. احسنت ان كلا من اسم الفاعل والصفه المشبهه يتصرفان يتصرفان فنقول حسن حسناني وحسن حسن حسن حسن وحسنان و وحسن ليش حسنان لا لا لا لا لا ما بكم اه وحسنات هل نقول حسنون ف حسن حسن كيف تبهوا جيدا عندنا حسن هذا مفرد حسنان جمع آه, مثنى جمع مذكر سالم هل نجمعه ولا نجمع هل نقول حسنون او لا لماذا اللي جاوبني ها كيف تجمع قلنا تثنى وتجمع اي جمع اذا ها حسان ها حسنات جمع حسناء وحسنيات جمع حسناء وما عندنا هنا حسنه عندنا الحسن حسن حسنان حسنات حسنتان حسنه هل نقول حسن او لا نقول ها لاحظ جيدا عندي خارج خارجة خارجان خارجون خارجات واضح هذا حسن حسنه حسنتان حسنان حسنات ها حسن هل هذا صحيح او غير صحيح صحيح ها لماذا غير صحيح ها لماذا لا يجمع؟ الذي يجمع جمع ذكر سين هو العاقل وصفة العاقل. زيد حسن الوجه. الزيدون حسنون. لا لا. لا يضاف الآن حينما نضاف نحذف التنوين. والنون أنتم قبل التنوين. فنقول حسن الوجه. جاءتكم غريبة هذه. سبحان الله بما أن يشبه اسم الفاعل الصفه المشبهة تشبه اسم الفاعل في التثنية في الجمع وفي التانيث في كل شيء هذا وجه الشبه بينهم بما ان جمع اسم الفاعل يجمع كذلك هذه تجمع هل الآن السؤال يجمع جمع ذكر سالم او لا حسن كلمه حسن هل تجمع جمع ذكر سالم او لا هل نقول حسنون أو لا نقول حسنون الزيدون حسنون كما نقول الزيدون خارجون أو المسلمون خارجون المسلم حسن والمسلمون حسنون إذا كان جائزا لماذا وإذا كانوا ممتنعا لماذا طيب ننتقل إلى وجه شبه آخر حتى لا نبقى في هذه وجه شبه آخر بين الصفة المشبهة واسم الفاعل ذكرنا العمل ذكرنا التثنية والجمع والتأنيث وهكذا إيه زيد مم. ذكر ابني شامفش بالشرح، ذكر اوجه هناك أربعة أوجه أو خمسة اقل شيء كنتما ذكرها في أول الشرح أول ما تعلق أول ما تكلم عن صفة مشبهة ذكرها هذه الأوجه نعم دلاله على الحدث لكنهم يفترقان في هذه الدلالة اسم الفاعل يدل على الحدث على الحدوث والصفه المشبهه تدل على الثبات هذا وجه من الافتراح لكن كل منهما يدل على ماذا على الحدث وصاحب الحدث كل منهما يدل على الحدث وصاحب الحدث بخلاف اسم المفعول لا يدل على الحدث وصاحب الحدث اسم الفاعل كل من اسم الفاعل والصفه المشبهه يدلان على الحدث وصاحب الحدث زيد حسن وجهي فحسن هنا دلت على ماذا؟ على الحسن وعلى صاحب الحسن فهم نقول خارج زيد خارج فخارج دل على ماذا؟ على ان هناك موصوفا بالخروج وهو صاحب الخروج صاحب الحدث مفهم؟ وعلى أن ماذا؟ على الحدث وهو الخروج غير أن دلاله كل منهما على هذا تختلف فيما بعد سنأتي في أوجه الافتراق أن الحدث الذي دلت عليه الصفة المشبهة حدث ثابت دائم أو لا أقول حدث حتى لا يفترق بينكم بين الحدوث وكذا على الوصف الذي دلت عليه الصفة المشبهة ماذا وصف ثابت أما الوصف الذي دل عليه اسم الفاعل فهو وصف حادث أي متجدد كلمة الحدث هذه تستعمل كثيرا هنا تستعمل بمعنى وفي غير هذا الباب تستعمل بمعنى اخر بمعنى المصدر إيه هل هناك وجه اخر لم تجده حسين ها الكتاب امامك ها تنصب نعم هذا وجه اسم الفاعل الذي يتعدى إلى مفعول ينصب مفعولا واحدا وهي كذلك تنصب مفعولا واحدا زيد لاحظ اسم الفاعل نقول ها بالغ أمره وبالغ أمره بالغ أمره وبالغ أمره ليس كذلك صفه مشبهه حسن الوجه حسن هم لا حسن الوجه حسن وجها او الوجه مفهوم هذا اذا كذلك في الـ الـ الـ الـ ليس في النصب انا الذي اريده انه يجوز في كل منهما اضافته الى الى معموله زيد آكل طعاما زيد آكل طعامه ليه المعنى لكن في اللفظ كل منهما يجوز إضافته إلى إلى معموله في الصفة المشبهة واسم الفاعل كل منهما يجوز إضافته إلى الى معموله كذلك الان نك هذا نأتي لا وجود اختلاف بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل أول فرق هم لا جاء الحسن الوجه الحسن فاعل وهي صفه جاء الظريف في كلامه لا صفه مشبه ظريف اول فرق ان اسم الفاعل اسم الفاعل يوافق فعله المضارع في الحركات والسكنات اسم الفاعل فاعل والمضارع يفعل يفعل ويفعل فحركة سكون حركة واضح وهذه كذلك حركه اولا مهم كذلك هنا حركه سكون حركه والاخري له اذا يوافق اسم الفاعل فعله المضارع في الحركات والسكنات اما الصفه المشبهه فاحيانا توافقه وفي الغالب لا توافقه الان حسنوا يحسنوا حسنوا ويحسنوا اصلا بينهما فرق في حرف حسن الوجه يحسن هنا ظرف ظرف ظريف ذا ضري حركة حركه حركه سكون حركه اما في المضارع يظرف حركه سكون حركه اذا لا يتفق ظريف لا يتفق مع في المضارع في الحركات والسكنات طاهر يوافق الفعل المضارع ولكنه قليل وظامر كذلك يوافق الفعل المضارع ولكنه ولكنه قليل إذن هذا أول فرق أن الصفة المشبهة في الغالب لا توافق الفعل المضارع في الحركات والسكنات والحركة حينما يقول الحركة لا يشترط موافقته في الحركة يعني أن تكون الضمة مقابل الضمة إنما اليهم أي حركة فهنا مثلا في طاهر طاهر يطهر وطاهر لاحظ هنا فتحه هنا فتحه سكون سكون ضم كسره ليهم لكن حركه حركه سكون سكون حركه حركه اذا اما الصفه المشبهه في الغالب لا توافق الفعل المضارع كذلك من اوجه الفرق ها ان اسم الفاعل يدل على التجدد والصفه المشبهه تدل على على الثبات من اوجه الفرق كذلك ان اسم الفاعل يجوز ان يتقدم معموله عليه اما الصفه المشبهه فلا فلا يتقدم معمولها عليها وسيت هذا قال ولا يتقدمها معمولها ولا يكون اجنبيا يعني مثلا تقول اما العسل ف فشراب او تقول أنا زيدا ضارب غدا أنا زيدا ضارب غدا أي أنا ضارب زيدا غدا يعني اسم الفعل يجوز أن يتقدم معموله عليه أما الصفه المشبهة فلا يجوز يعني لا نقول آه مثلا آه نقول زيد حسن الوجه فنقول زيد الوجه حسن هذا لا يجوز لا لا يتقدم او نقول زيد حسن وجها او ف فتقول زيد وجها حسن لا هذا خطا يعني معمول الصفة المشبه لا يتقدم عليه لا يسبقها لماذا لانها هي فرع عن فرع هي لا تعمل اصاله اولا ثانيه تعمل مشبهة بفرع أصلا ليست مشبهة بفعل وبالتالي كانا عملها يعني ضيقا ليس كعمل اسم الفاعل هذه بعض اوجه الشبه واوجه الافتراق بين اسم الفاعل والصفه المشبه قال الناظم أو المصنف رحمه الله ولا يتقدمها معمولها ولا يكون اجنبيا لا يتقدمها معمولها يعني لا يتقدم المعمول كما مثلنا على عليها نقول نحن مثلا زيد الحسن الوجه الحسن وجها زيد الحسن وجها زيد الحسن وجها الان وجها هذا منصوب طبعا تخريجان انه مشابه بالمفعول به او انه تمييز على كل منهما فوجها لا يجوز ان يتقدم على الحسن فنقول زيد وجها الحسن هذا خطا لا يستقيم هذا الكلام اذا لا يتقدم عليها قال ولا يكون اجنبيا لا يكون أجنبياً هذا كذلك من أوجه الافتراق بين اسم الفاعل والصفة المشبعة اسم الفاعل يجوز أن يكون معموله أجنبياً ما معنى أجنبي؟ سيأتي الآن الآن لو قلت لكم زيد الضارب عمراً زيد زيد الضارب عمرا الآن عمرا هل له علاقة بالضرب لا زيد ضرب عمر لكن لحظة قلت لكم زيد الضارب أبوه عمرا الان الضارب عمل في ابوه او لا عمل ماذا عمل الرفع وعمل في عمر النصر الان ابوه هل له علاقه بالضارب او لا له هذا ليس اجنبي عنه له علاقه الضارب ابوه فهم له علاقه بخلاف زيد حسن الوجه حسن الوجه الآن حسن صفة لمن؟ زيد حسن وجها مباشرة الحسن لزيد لكن وجه الشبه أو وجه الحسن في وجهه ولهذا التمييز وجها الاولى ان يعرب تمييزا وجها حسن الحسن وجها فهنا هل هو اجنبي عنه ليس أجنبي عنه يعني سببي سببي يعني بسببه كم باقي من الوقت نعم سأحاول أن نعيد الشرح. لا. لاحظ الآن ماذا يراد بالأجنبي؟ يراد أنه ليس سببيا لو أنكم تذكرون في النعت السببي والنعت الحقيقي. النعت السببي والنعت الحقيقي. زيد قائم أبوه. الآن قائم هذا هو خبر. دعونا من الخبرية نتكلم عن المعنى. هو صفة لزيد في الحقيقة. هو وصف لزيد الآن هذا الوصف هل هو لزيد أو للأب من الذي موصوف بالقيام هو الأب هذا يسمى نعت سببي. يفهم هو نعت لزيد بسبب ابيه كأن هذا يعني ليس حقيقيا لزيد واضح هذا إذن هذا فقط لتعلموا ما الآن لو قلت لكم الآن زيد قائمة أمه هذا يظهر أحسن زيد قائمة أمه الآن قائمة خبر لزيد أمه فاعل لقائمة هل قائمة الآن هي في حقيقة يمكن أن يظهر إذا قل جاء ها جاء زيد القائمة أمه زيد فاعل القائمة صفة لزيد هل زيد يوصف بالقيام هنا ليس هو الموصوف بالقيام لكن ماذا نقول في قائم نعت نسميه سببيا. ليس حقيقيا لزيد يعني ليس زيدا هو الموصوف بالقيام انما امه الموصوفه بالقيام لكنه ذكر بعده كسبب هذا يسمى ماذا سببيا فهنا حينما يقول معمول الصفه المشبهه نسيت كنت اخف الدرس قبل ربع ساعه ونسيت اذا معمول الصفه المشبهه لا يكون الا سببيا لا يكون الا سببيه هذا والله اعلم ولم نكتفي بهذا القدر اسبوع قادم نعود الى هذه النقطه ذكروني ونواصل باذن الله عز وجل فيما فيما بقي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك